جاي ليل ع الدنيا ظلمة يا مناس في الدنيا ظلمة في المظالم كل ظالم جاي ليل سود وحالك يا مكان فيها ويامة من هنا اليوم الايامة الممالك والمهالك ماليات دنيا ومالك. إلا وجهه كل هالك، لا مكان فيها ممالك إلا وجهه كل هالك من تراب. وكان في الدنيا مالك من وكان في الدنيا ملكه الا جاء له كلها